فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وهيئ لنا, وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثَُّ بَعثنَاهُم لِنَعَمَ أَُّحِزبَيْنِ أَحصَالِ مَا لَ بِثُ أَمَدَا نَحنُ ن قُصّى لَكَ نَبَهُم بِالحَُّ إِهُ فتِييَةٌ آمَنوا بِربِّهِم وَزِدِنَاهُ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 قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر فََْظُر أَهَا أَزْكَ طُعَامَ فَلْيَأتِكُم بِرِزْقِم مِنْهُ وََتَ لَ الطَّف وََتَ لَ الطَّف وَلَا يُشعرًاَّ بِكُمْ حَدَا إَِّكُم إ إن يَظهَر عَلَيْكُم يَرجُمُكُمْ أَو يُعيددُكُم فِي مَِِّهِم وَلا تُفْلِحُ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَخْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَرَيْبَ فِيهَا إِذْ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ قَاوا بِنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانَ رَبّهُم عَلَمُ بِهِمْ قَالَ الذيينَ غَلَبُوا عَلَ أَمْرِهِمْ لَاتَّخِذًا ل عَلَيْهِمْ مَسجدَا سََقولُونَثَل فَتُ الرَابِعهُم كَلْبُهُم ويقولون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 لا تُمَارِفُهُمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا, إلا إِنْ يَشَاءَ اللَّهُ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 يحََّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِهَاذَهَ بِ وَيَْبَسُون وَيَلْلبَسُونَثِيابًا خُبّرًا مِنْ سُدُسِ وَإسْتَبَِقم مُتَّكئين مُتَّكئينَ فِيهَا على الأرَائِك نِعمَ الثَّوابُ وَحَسُونَة مُرُتَفَق وَضْرِ بِلَهُمَّثَلَ الرجُ لَْ جَعَلَّا لأَحَدِهِمَا جَََّين مِن عَْنَابِ وَحَفَفْنهُمَا وَحَفَفْنهُماَا بنَخْلِ وَجَعَلَّ بَْلَهَُا زَرعى كِلتَجََّتَين آتَتْ أُكُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئ وَفَجرناَا خِلَ لَهُ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 ولما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لا خيرا منها قلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سوىك رجلا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 سَ رَّأَ يُؤْدِييَ لِ خير مِنْ جَدَتِكَ وَيُرسِلَ عَلَْهَا وَيُرسِلَ عَلََّا حُسْبًَا مِنَ السَّمائِ فَةُصِحَ صَعيدًا زَلَق أَوْ يُصْمِحَمَا أُهَا غَوًْا فَلَا تَسَْطِي عَلَم طَلَبَا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآءٍ ثَقِيفَهَا عَلَى مَآءٍ ثَقِيفَهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بربي أحدا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 وَضّرِ بِلَهُمَّ فَلَ الحيةِ الدُّنياكَمَا إِ أَن زَلَّهُ مِنَ السَّماءِ فَخْتَ لَ طَمينَ بَُ الأرض فَأَصبحَهشيمَا فَأَصحَهاشيمَا تَذرُوه الراح وَوكَانَ اللهَّهُ على كُلّ شَيئ مُ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 وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُريضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً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 بِالسَّالِمِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُدَدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عَنْهَا مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل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 وَمُ رُسل الْمُررسَلينَ إِللاا مُبَِّرينَ وَمذِرين وَجَادِلُ الَّنَ كَفَروا بِالباطِلِ لودحِظُوا بِهِ الحََّّ وَاتَّخَذُ آيات وَاتَّخَذُوا آياتِ وَمَا أُذِرُوهزُوى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 فَلََّ جَوزَا قَالَ لِفَتَهُ آتِنَ غَدَا أَناَا لَقَدْلَ قنَ مِنْ سَفَرنَا غذَا نَصَبَاب قَالَ أَرَأتَ إِذْ أَوإِنَا إِلَ الصَّحْرَةِ فَإِنّ فَإِن نَسيتُ الْ الحوتَ وَمَا أنسانيه إلا الشيطان أَنْ سَانِيه إِلَّ الشَّيطَانُوا أننْ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 قَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَإِنْ طَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نكرا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 فانطلقوا حتى اذا اتيا اهل قريه نستطعم اهلها فابوا فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه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 فاردت ان اعيبها وكان وراءهم بلكم ياخذ كل سفينه غصبا وان الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا فخشينا ان يرهقهما طغيانهم وكفرهم اَرَادَنَا أَن يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا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 قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرج فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا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 أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَل لَّنُبِّئَكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقوا فحيطت اعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا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 قُللو كانَان البَحْر مِدادَكَ لماتِ رَبّ لَ نَفِدَ الْ البَحْر قَضلَ أننْ تَفَدَ قَضِلَ أننْ تَم فَدَك لِماتُ رَبّ وَلَ جئا بِمسِهِ مَدَدَا قُلْإِ ماَا أَنَ يَا حَائِلِي إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أحدا